إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كان صحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفتونه في أمور دينهم فيفتيهم وانتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام تقديم محمد إبراهيم عبد الباصف بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسالة الأولى وردت من الأخ المستمع مين ألف عين من السنبلوين محافظة أدق يقول في رسالته توفي أخي وترك أولادا صغارا وتريكة كبيرة من الأموال والعقارات وأنا وصي عليهم لصغرهم فهل لي الحق شرعا أن أتاجر في هذه الأموال لأنميها لصالحهم يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة والأمين العام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أقول للمستمع الكريم انظر يا أخي في مدى حماية الإسلام للإنسان وكيف مدى الرعاية والحماية له خاصة لو كان صغيرا عليم الإرادة أو ناقص الأهلية لم يبلغ سن الرجد وله مال فأصبغ عليه الرعاية بقيام الوصاية عليه من شخص أمين قد يحدده الولي الشرعي قبل وفاته ويسمى بالوصي المختار الذي حدده الأب لأولاده أو الجد لأحفاده قبل موتهما أو ممن يحددهم القاضي عند النزاع من عصبة هؤلاء الأبناء كما حددهم الشرع أو ممن يختارهم الأقارب برضاهم وقد اشترت الشرع وتبعته القوانين المنظمة للوصاية على النفس وعلى المال ضرورة أن يكون الوصي أمينا رشيدا حسن السمعة لم يعاقب في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وأن يكون بينه وبين المولى عليه والأسرة التي يدبعها عداوة أو خلاف والاتحاد في المعفقد لضمان الحرية كل هذا تحت رقابة القاد المختص فيما يسمى بالمحاكم الحكبية أو دوائر الولاية على النفس أو المال وتتكع هذه الولاية وطبيق حسب درجة القرابة بين الصغير ومن له الوصاية عليه فما يتاح للأبد والجد لا يتاح للأبعد قرابة ممن لهم الوصاية ولمن يقوم بالوصاية على الصغير أن يقدم كشف حساب بكل ما أنفقه من مال الصغير للنيابة الحزبية التي تقوم برفعه للمحكمة ولكل ما له مصلحة في متابعة أحوال الصغير أن يقدم للمحكمة كل ما يوفر الحماية أو المساءلة للوصي أو الاعتراض على تصرفاته وقد جعل الشرع الحق للوصي أن يتجر في مال الصغير وأن يديره لصالحه فهذا أولى من ترك المال يتناقص بالإنفاق أو بإخراج زكاته دون إناء فيتضرر الصغير وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وابن عمر والنخعي ويرون إباحة التجارة فقد روى عمر الضلعاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي على يتيم له مال فليتجر له ولا يترك حتى لا تأكله الصدقة وذلك أفضل للصغير حيث ينفق من رفح ماله كالبالغين ولأن الوصية نائب عن اليتيم فيما فيه المصلحة فصار تصرف الوصي كتصرف المالك كما يجوز للوصي أن يقدم مال الصغير لمؤتمر متاجر فيه ويكون الربح كله للصغير وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أبضعت مال أخيها محمد بن أبي بكر كما يجوز أن يشترى للصغير عقارا من ماله لأن الغرر أو المخاطرة فيه أقل من التجارة كذا يجوز له أن يبني له عقارا وعلى الوصي والولي الاستعفاف فلا يأكل من مال اليتيم لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفذ كما يمتنع عليه أن يقرض مال الصغير لأن ذلك يعرض مال الصغير للخطر وهذا هو الراجع عند الفقهاء خلافا لقلة ذهبت إلى الحظر فقط في بعض المعاملات وجواز إدارة مال الصغير فيما فيه نسبة بسيطة من المخاطرة والرأي الأول هو الأرجح والأولى لا لأنه أحفظ لاجتناب المخاطر التي يتعرض لها مال الصغير فلت شرعا يا أخي أن تتاجر في مال الصغير بالضوابط التي فصلناها بارك الله لك في قصدك وبالله التوفير والرسالة التالية وردت من أخي مستمع إبراهيم عبد العاطي مركز كف شكر محافظة القليبية يقول في رسالته لماذا يغلب على كثير من المسؤولين أتعالي على من ولاهم الله تعالى عليهم بالرغم من أن يكون هذا الشخص زميدا لي في العمل وبعد أن يولى هذا الأمر لا يعرفني ولا أعرفه يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ أبو محمد السيد أبسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم أجاب عن هذا السؤال في الماضي ابن الجوزي في كتابه سلديس إبليس فأرجع ما يصدر من هؤلاء المسؤولين من تصرفات لا تعرف العدالة ولا الحرية ولا المسؤولية ولا الأمانة لأن إبليس قد أوهمهم أنهم يتمتعون بما لا يتمتع به سواهم وذلك من منذوه كثيرة أهمها ما يلي فالوجه الأول أن إبليس يوحي إليهم لأن الله عز وجل يحبهم ولولا ذلك ما ولاهم سلطانا ولا جعلهم نوابه عنه في عباده وينكشف ما يوحي به لأنهم إن كانوا نوابا عنه في الحقيقة فليحكموا بشرع الله فحينئذ يحبهم لطاعته فأما صورة الطغيان وعدم الانتزام فإن ذلك ليس من خلق الإسلام وقبطت الله لهؤلاء الدنيا لكثير مما أعطاه عليهم لا لهم ودخل ذلك في قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثناء الرجل الثاني أن إبليس يقول لهم الولاية تستقرؤ لا هيبة ومنع فيتكبرون عن طلب العلم ومجالسة العلماء ويؤثرون مجالسة المنافقين وأهل الثقة وإن كانوا من الجاهلين ويحملهم غرورهم على العمل بآرائهم وترك أحكام الله وشرعه مع أن فيها الخير كل الخير للأفراد والجماعات الوجه الثالث أن إبليس يخوفهم الأعداء ويأمرهم بالتجاوز عن حقوق من ولي عليهم استقاء لشر هؤلاء الأعداء ويمثل هذا ضعفا في عقيدة هؤلاء المسؤولين ومضاعفة في الاستبدال وإقامة الحواجب التي تحول دون وصول المظالم وأصحاب الحقوق إليهم وبذلك ينتشر الفكاد وتختفي العدالة وتسود المنافع الشخصية وينثى هؤلاء ما رواه أبو مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره الوجه الرابع أن هؤلاء الأولى من أجل الفكاظ على سلطانهم وعدم من يعارضهم الرأي أو ينصح بما لا يلقى قبولا منهم وإن كان فيه المصحة لهم ولغيرهم هؤلاء يختارون من الموظفين والمسؤولين من لا خلاق له ومن ثم يسيء إلى الجهة التي يعمل فيها فيكون هذا من أسباب الاضطراب في حياة هذه الجماعة ويحاول هؤلاء المسؤولين التنصل من مسؤولية الفساد. والتنصل إلى هؤلاء الموظفين ونسوا أن مسؤولية الرعاية التي جعلها الله في أعناق الحكام فجعلهم يتحملون المسؤولية عن تصرفات عمالهم الوجه الخامس أن الشيطان يحسن لهؤلاء العمال آرأهم ويوهمهم لأن هذه سياسة وأن الشريعة ناقصة تحتاج إلى إتمام ونحن نتمها بآرأنا وهذا من أقبح صور التلبيث لأن الشريعة سياسة إلهية ومحال أن يقع في سياسة الإله خلل يحتاج معه إلى في الخلق وطرق الله العظيم لا معقب لحكمه تلك أهم وجوه الشريطان للعبث بعقول الأولى الذين نصوا الله فأنساهم أنفسهم وما أشبه الليلة بالبارحة ولكل ظالم النهاية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب والله يتولى الصالحين بريد الإسلام تقديم محمد إبراهيم عبد الباصف